ولقد آتينا بَنِي إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من القِيَبات وفضلناهم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 وَيُوَفِّيهِمْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الْحَسِبَ الَّذِينَ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ يُجَادِلُونَكَ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 كانوا به يستهزئون أقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء فأروتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبر. Okay. Here uh -huh.